بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن